الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وشهد الله إلهنا الله حمد الله شهيد كلا وشهد أن محمدا عبد الله رسول احنا كنا خلصنا مبحث احنا ذاك في الأدلة الإجمالية خلصنا مبحث الأول اللي هو الدليل الكتاب لا قرآن يعني شو الله نتكلم اليوم عن إي دليل ثاني وهو السنة تعريف السنة السنة في اللغة الطريقة سواء كانت حسنة أم سيئة ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من سنة في الإسلام سنة سنة حسنة، من سنة في الإسلام سنة حسنة، فلو أجروها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجرهم شيء. في الاستلاح ما صدر عن إبلي في اللغة الطريقة سواء كانت حسنة أم سيئة، لي عشان الحديث بيقول إيه من سنة في الإسلام سنة فن إيه سيئة. في ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير يعني كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير غير الإيه غير القرآن هذا تعرفوها عند الإيه الأصوليين وعند المحدثين زيادة اللي هي زيادة الإيه الوصف إذا يقولون السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ويريدون بالوصف ما ورد عن الصحابة من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان وصفا خلقيا أو فلقياً يبقى السنة بتختلف باختلاف إيه الاستطلاعات فالسنة في اللغة الطريقة والسنة في الاستطلاع على حسب استطلاحات الإيه العلماء فعلى استطلاع الأصوليين ما صدر عن النبي عليه غير القرآن من قولاً فعلا إيه أو تقرير ما قالوش للوصف عشان وصف هم مش مشتغلين بيا عشان ما مشتغلين بالإيه بالأحكام أما عند المحدثين لما بيذكرو الأحاديث ففيها الوصف لي عشان الوصف إيه الخلقي أو الخلقي لي دخل بالإيه بالأحكام وعند أهل العقيدة إيه ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيه من اعتقاد ماشي وعند الإيه المؤرخين زي الإيه محدثين كذا طيب والأصليون لما يدخلوا هذا النوع في السنة لأنهم يتكلمون عن السنة التي هي دليل يستدل, يستدل به ويتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولا شك أن صفات الرسول التي ليست من فعله لا يمكن أن تكون دليلا على الوجوب أو الاستحباب زي مثلا وصف إيه مثلا الطول القصر وصف كذا بس هم هنا الوصف هنا اللي مش متدخلين فيه هو الوصف الايه الخلق يعني هو الوصف الايه الخلقي لا يتعلق بها حض وتطلق السنة في كلام العلماء اطلاقات اخرى فتطلق على المستحب والمندوب عند الايه عند الفقهاء وتطلق في مقابل البدعة فيقال هذا صاحب سنة وذاك صاحب بدع وله اطلاقات اخرى انا يعني انا بسرع على سيسة اللي انتم ايه الحاجات هذه أظن أنتم عرفونها لو في حد مستشكل حاجة يقول أقسام السنة تنقسم السنة من حيث ذاتها ثلاثة أقسام هي السنة تنقسم من حيث ذات السنة إلى ثلاثة أقسام هذه الأقسام هي السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية السنة القولية هي مصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول من غير القرآن مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقاده إيه من الله سنة الفعلية وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما نقل عن صفة وضوئه وصفة صلاته والترك مع قيام الداعي بمثابة الفعل يعني السنة الفعلية هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل مثل إيه ما نقل من صفة وضوئه وصفة إيه صلاته طب وهل لو ترك شيء ده يدخل في السنة الفعلية أو يدخل في السنة الإيه؟ الفعلية فالعلماء عندهم قاعدة للترك بمثابة الفعل بشرط إيه إذا كان الترك مع قيام الإيه؟ مع قيام الداعي مع قيام الداعي علشان كده بعض العلماء قالوا اللي من شروط البدعة اللي يكون إيه الداعي يكون موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان موجود يعني للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم ايه لم يفعله قصدا يعني هو قصد ماشي فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الداعي اللي إيه؟ اللي يدعو للي هو فده الترك ده يبقى مثابة الايه الفعل طيب السنة التقريرية وهي ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل أو فعل فعل في حضرته أو علم به ولم أو علم به ولم ينكر. السنة التقريرية اللي هي نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول هذا القول قيل او فعل في قيل يعني في حضرته أو فعل فيه في حضرته. يدخل في السنة التقريرية اللي هو يكون ما فعلش في حضرته أو ما ما إيه ما تكلمش به في حضرته ولكن علمه به بعد ذلك أو ولا بإيه ولم يمكن ذلك مروه رواه الشيخان من أكل الضب من أكل الضب على مائدته من غير إنقار من غير إنقار اللي للأكل الضب فبالتالي يبقى الضب مباح وما رواياه أيضا اللي هم البخاري ومسلم من رؤيته للحبشة وهم يرعبون بالحراب في المسجد فبالتالي يبقى يجوز الحراب في المسجد وتمكنوا عائشة من النظر إليهم طيب دلوقتي عايزين نتكلم شو عن السنة قولية والفعلية والتقريرية العلماء قالوا اللي السنة التقريرية تفيد إيه تفيد الإذن تفيد إيه الإذن يبقى الأصل في السنة التقريرية اللي هي تفيد الإباحة والمشروعية لا يجوز ده إلا إذا ورد دليل يدل على الاستحباب أو على الوجوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته من غير إنقار يبدأ يدل عليه باحة الضب عشان بقى تقول اللي يستحب أكل الضب يلا من دليل إيه؟ آخر ماشي من رؤيته الحفش وملعبون بالحراب في المسجد وتمكين عائشة من النظر إليه يبدأ يدل على اللي ايه جواز اللاعب بالحراب في المسجد وجواز ايه جواز يعني مش مشكلة المهم ايه جواز اللاعب بالحراب في الايه في المسجد ماشي فالسنة التقريات تفيد الايه تفيد الايه الاذن ماشي طيب السنة الفعلية إذا ورد في الحديث لا فعلت يعني هو ورد لا فعلت ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها فيوجد إيه خلاف بين العلماء هل في الأصل تفيد يعني ورد إنسان فعل ذلك بس ما يعني مرة يعني ما إيه ما ذكرش في الحديث اللي هو يداوم عليها او اللي هو كان يفعلها او كثيرا ما يفعلها لا هو يقول الورد لمسا فعل حاجة مرة ما, ما تنصش في الحديث ليه هي مرة ولكن فعل حاجة فهل هذا يفيد الوجوب ولا الاستحباب ولا الاذن يعني شلاب نعماء وطبعا الوجوب هنا ضعيف ولكن الخلاف القوي ما بين الايه الاباحة والاستحباب ماشي فمثلا يعني هقول هقولك على عكس بقى لو قلنا ايه اللي هو داوم على فعل شيء لو داوم على فعل شيء ففي خلاف برضو ما بين الاجاب والاستحباب والاباحة بس الاباحة قوله ضعيف وهيبقى الخلاف القوي فهل هو واجب ولا مستحب ماشي وفي النص ما بين الاثنين دول كان يفعل كذا او ورد اللي هو فعل شيء اكثر من مرة فده برضو بين العلماء والراجح في الحالة دي اللي استحبه. ماشي يبقى احنا عندنا ثلاث حالات للسنة اللي ايه؟ الفعلية او الحالة اللي نبيه صلى الله عليه وسلم نداوم عليها ماشي ثاني حالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا ثالث حالة اللي ورد اللي في الحديث اللي هي فعلت مرة يعني ما ذكرش لفظة مرة بس ذكر النبي صلى الله عليه فعلتها كذا بس ماشي فالحالة الأولية اللي هو داوم على فعلها ولم يتركها أبدا في خلاف بين العلماء كبير هل هي سنة وده خلاف قوي خلاف معطرر يعني هل هي مستحب أم واجب يعني بعض الاخوه يظن ان الاصل في الأمر الايه الاجاب مطلقا والاصل في الفعل الاستحباب مطلقا لا الكلام ده خلاف قوي بين العلماء مش كده يعني في خلاف وايه في بعض العلماء قال الايه بال بالوجوب وفي بعض العلماء قال بالاستحباب وفي بعض العلماء قال اللي مفيش يعني لازم قرينه يا إما قرينة تحملها على الوجوب يا إما قرينة تحملها على إيه على الاستحباب ولا يوجد في الشريعة في مثل هذه الحالة يعني ما فيش عدم قرين لازم يبقى في قرين يعني قال انا باستقراء النصوص كلها وجدت اللي لازم يبقى في قرينة يا إما تدل على الوجوب يا إما تدل على الاستحباب في شخص ما ما فيش قرين والمختصر في المسألة اللي الايه للاصل اللي, اللي فيه قرينة فعلا ويندر ان توجد قرينة في مثل هذا الوضع واذا لم توجد قرينة او هي موجودة بس العالم لم يجد لم يستطيع ان يدركها يعني ففي الحالة دي هيحملها على الاستحباب المؤكد تأكيدا شديدا اه يعني فاكرين ما قلنا زمان في الاول اللي السنة درجات والفرد درجات هيبقى على درجات بايه الاستحباب. اما لو في قرينه على الاستحباب خلاص بقى استحباب لو في قرينه على الوجوب هيبقى ايه وجوب احنا بنتكلم دلوقتي على عين ما فيش قرينه على ده ولا ده ده الثل عليه ولم يتركه نص ان هو لم يتركه لم يتركه ابدا النبي ورد في الاحاديث ان هو ما سابش الحاجه الفلانيه فدي فيها خلاف قوي جدا ونعتبر العلماء هل هي واجب ام ايه ام مستحب طيب السنة بقى للنبي صلى الله عليه وسلم عملها ورد في الحديث اللي هو عملها مرة واحدة بس لو ورد مرة يبقى في خلاف الاستحباب والإباحة والإباحة هنا أقوى عشانها مرة أما لو ورد فعل ذلك وما تقلش مرة يعني فعل ذلك في خلاف برضو بين العلماء في الاستحباب والظاهر اللي برضو نبص على عقارينا. لو قارينا تدل اللي هي قربة هتبقى استحلال. لو قارينا تدل اللي هي على وجه العادة او الجبلة هتبقى الإباحة. طب لو ما فيش قارينا يعني مش عارفين وصل القارينا. الاصل اللي لازم يبقى في قارينا. إس إفرد العالم مش عارف إصطمبت القارينا أو مش هفينه وصل القارينا. ففي الحالة دي يعني مش عارف هي على وجه القربة ولا على وجه الايه العادة ولا عارف يقرب المسألة يعني فهنا هي خلاف قوي قوي بين أهل العلم في المسألة دي. ماشي ودي حالة نادرة يعني مش مش سهل ايه مش سهل تلاقيها يعني قد الوقتي مش لقي لها مثال يعني بس العلماء الأصول تكلموا فيها لو وجدت وما فيش قريمة ماشي الحالة التالتة بقى اللي ورد للنبي صلى الله عليه وسلم فعل حاجة أكتر ممرة أو كان يفعل حاجة أكتر إيه من مرة فالأصل فيها الاستحباب إلا بقى لو كانت إيه عدة أو جبلة ودي هناخدها بالتفصيل للأفعال الجبلية والأفعال العادية بس الأصل فيها اللي هي الاستحباب ماشي وموظبك النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على تأكيد إيه استحباب، وفعله أحيانا وتركه أحيانا يدل على إيه على استحبابه ولكن ليس كالذي يوضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحالة دي يتلوني وصلا فعله أحيانا وتركه أحيانا يبقى لو الواحد زي السنة من غير المؤكدة مثلا فيبقى الواحد لو كان عنده أعمال يعني أعمال دينية أولى من السنة ففي الحالة دي يعملها زي طلب علم أو دعوة أما لو كان عنده أعمال دينية أو ما عندهش أعمال في الوقت دوت فالافضل اللي اللي هو يعمل إيه السنة يعني أعمال دينية أقل من ثواب السنة أو ما عندوش حاجة يعملها فالافضل اللي في الحالة دي اللي هو يعمل إيه السنة اللي هي الغير المؤكدة للرسول صلى الله عليه وسلم فعلى أحيانًا ما ترك اللي هو لما تركها تركها لأنه كان عنده أشياء ايه, دينية و أهم منها فاهمين من لا أما السنن المؤكدة أنا صدق أدرسها فلما تركها يبقى ايه يبقى مهما كان عندك من أو اعمال دينية أو كده فالافضل لك شرعا أن ايه تفعل يعني ما يجيش تقول إيه الدعوة أهم من السنن المؤكدة فسيب السنن المؤكدة وأعمل الدعوة لا صدق أدرسها صدق الأدرسها صدق الأدرسها وإعمل الدعوة ممكن ما تطولش filhsunamericad آه بعسا أعمل السنن الم ده الأفضل يعني مش فرض بس الأفضل ماشي؟ طيب ليه كده عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغل بالدعوة أكثر منك بكثير ولم يترك هذه السنة أبدا فإنت حالك مش أفضل من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولن شغلاتك أكثر من شغلات النبي صلى الله عليه وسلم ماشي؟ ولما تركها مرة في عمره أو مرتين قضى فالعلماء قاله لما يعني ايه فوقت طرقه ده بقى بيبقى في حالة بتبقى ايه في غاية الشدة يعني مش ايه مش مطلقا كده مجرد دعوة وخلاص لا ممكن تبقى حالة من الدعوة وصلت لمرحلة اللي انت لو سبته دلوقتي في معصية او في مشكلة او في كذا اه في الحالة دي ماشي وتقضيها بعد دي ماشي طيب ومما يوجد في كتب بعض المتأخرين تقسيمهم السنة من حيث ورودها إلينا إلى متواترة وأحادية أو متواترة ومشهورة وأحادية وعندي أن هذا ليس تقسيما للسنة وإنما هو تقسيم للخبر الناقل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة لا تنقسم إلى هذه الأقسام بل هذه أقسام الخبر سواء أكان ناقلا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لغيره يعني التقسيم ده تقسيم للايه؟ الخبر للاسناد مش تقسيم للإيه للأسنيد يعني مش تقسيم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما كانش في يوم الصحابة المعنى ده هو سمع خلاص فدي سنة ولكن ده تقسيم للإيه للخبر فهمين يعني وكذلك تقسيمهم السنة إلى صحيحة وحسنة وضعيفة ليس رجعا إلى ذات السنة بل رجعا إلى الخبر الذي نقل لنا السنة فلو تلقنا أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمينها ايه؟ ضعيفة. ماشي فالسنة مش كسمها سنة ضعيفة هو ايه؟ وأنت الأول بتشوف الخبر ده صحيح ولا ضعيف يعني أن يبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا ما قالوش فلو ثبت اللي هو قاله ويبقى سنة لو ثبت اللي هو ما قالوش ما يبقاش ايه؟ سنة بل الضعف في السند الناقل لها ولهذا نجد المتقدمين يجعلون هذين التقسيمين للخبر أو للحديث والسنة أخص منهما ماشي؟ طيب فهنتقل بقى لإيه للفرق بين السنة والخبر السنة كما عرفناها فيما سبق هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو, إيه؟ أو تقرير وأما الخبر في اللغة فهو النبأ وجمعه أخبار وفي الإصطلاح ما يحتمل الصدق والكذب إيه لذاته طيب يعني أنا ما أقول لك دخل فلان فهذا الكلام يحتمل الصدق ويحتمل إيه طب ليه قالوا لذاته أي النظر إلى ذات الخبر دون النظر إلى إيه إلى المخبر والقراءة التي تحفظ الخبر فممكن اقول لك انا ايه دخل فلان وانت شايفه فبقى اكيد ايه صدق احنا ما بننظرش لحتة القرائن اللي بتحتف بالخبر او بننظرش للمخبر اللي هو مثلا لو كان الله يبقى اكيد صدق احنا بننظر للخبر نفسه الخبر نفسه في اللبزة دي يحتمل صدق والكذب ولا لا فلولا لا يحتمل يبقى اسمه خبر وبهذا القيد يدخل في تعريف الخبر خبر الصادق يعني احنا متأكدين انه هو صادق هيبقى خبر حتى لو نحن متأكدين وصول. والأخبار التي لا يمكن أن تكذب لحفوف القرائن بها أو لقيام الدليل القاطع على صدقها كأخبار القرآن والسنة المتواترة والأخبار التي دلت القرائن على صدقها طيب مقصودنا باب الخبر هنا إيه اللي هو يطلق الخبر على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن وما نقل عن الصحابة والتابعين وقد يجعلون الخبر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأثر ما نقل عن الصحابة والأئه التابعين دي بقى اختلاف في اصطلاحات العلماء بعضهم بيجعل الحديث هو اللي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخلو الأثر هو ما نقل عن الصحابة والتابعين ويخلو الخبر هو ما نقل عن الثلاث وده الترجيح اللي هو رزحوا إيه من حجر وأظن ده اللي معمول به يعني اللي من الحديث هو اللي ايه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر يطلق على ما عن التلاتة اللي هو النبي وسلم أو الصحابة أو التابعين والأثر هو اللي منقر عن, عن الصحابة والتابعين فده الاصطلاح اللي هو الأغلاء يعني ما الخلف عليه دلوقت ولكن بالنسبة بقى للسلف في يعني ايه اختلافات في الاسترحات كتيرة طيب طيب أقسام الخبر وهذا السبب اللي سماه اللي خلق الخبر اللي عشان يبقى الخبر هنا داخل فيه كمان الصحابي والتي طب أقسام الخبر الخبر بمعناه الاصطلاحي انقسم عند الجمهور قسمين المتواتر والأحاد وعند الحنفية ثلاثة أقسام المتواتر والمشهور والإيه؟ والأحاد تعريف المتواتر وما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى حس طيب هو الاول انتو طبعا مشهور اللي هو ما رواه جماعة جمع عن جمعنا عن جمعنا استحيلته طبعا الكذب والايه؟ والخطأ بعض العلماء قال لا ما قالش كلمة الخطأ دي ايه؟ يعني ايه؟ الكذب بس ليه قال؟ عشان حاجة يستحيل فيها الخطأ دي مش دي مش موجودة أصلا فوش اسمها يستحيل الخطأ ولكن ايه؟ يستحيل الايه؟ الكذب عادة عاده يعني يستحيل عاده يعني ايه يعني يستحيل عاده ان واحد وهو ماشي يوصل لامريكا وهو ماشي على رجليه يوصل لامريكا في كم في عشر ثواني مثلا او في نص ساعة اي ماشي فده يستحيل ايه عاده فعشان الخبر مبني على الايه على النقل فعشان كده يبقى ايه المستحيل هنا اللي هو المستحيل العادي مش المستحيل العقل واسندوه الى حس وهو نوعين المتواتر اللفظي يعني المتواتر ده اللي هو 100% النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده المقصود بالمتواتر بالنحية البلدي كده وهو نوعين المتواتر اللفظي وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه مثل حديث من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار فقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ستين صحابيا ويه تحت الصحابة دولة بقى ناس كتير فما اتفق الرواة على لفظه ومعناه يعني المعنى بتاعه واللفظ بتاعه اللي إيه رواه جمع عن جمع عن جمع استحيل وطوم على الكذب أو الخطأ في جميع الطبقات ماشي؟ وقد احتنى جماعة من العلماء بجمع الأحاديث التي رأوا أنها بلغت حد التواتر وهي قليلة إذا قيست بما جعلوه من, من الأحد طيب المتواتر المعنوي وما اتفق الرواة على معناه دون لفظه حتى أصبح المعنى مقطوعا به وإن كان اللفظ لم يبلغ درجة القطح ومثاله الأحاديث الواردة في المسح على الخفين فإن معناها المشترك بينها وهو مشروعية المسح على الخفين متواتر وإن كانت ألفاظها غير إيه؟ متواتر يعني عندنا حديث أحد ورد في المسح على الخفين رواه مثلا تلاتة من الصحابة وروا عنهم ناس وحديث تاني في قصة تانية رواء مثلا اتنين صحابة ورواء عنهم الناس في حديث ثالث في قصة رابعة رواء مثلا صحابي وناس رواء عنهم وفي حديث رابع في قصة خمسة وهكذا لما تجمع الأحديث دي كلها يستحيل عندك اللي فيه احتمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش قال ايه, إيه؟ اعمسح الخفية ولكن كل رواية بنفسها في الحديثة بتاعتها ديت ايه احد أما جمع الروايات كلها يجعل مسألة المسح الخفين دي متوائتر. تفضل. لازم يبقى جمع عن ولا ممكن طلب على استحيل أن كل ما لازم يبقى جمع عن لا كل الطبقات لازم جمع على على كذا الخط في كل طبقة. لازم في كل طبقة يستحيل التواطع على كذا مش في طبقة واحدة. حديثنا عمر الوارد. حديثنا عمر إنه حديث مش متواتر أحد. ماشي طيب طب الأح... طبعا كل المتواتر ايه صحيح ماشي طب الاحاد وهم رواه واحد او اكثر ولم يبلغوا حد التواتر واغلب الاحاديث من هذا الايه القسم يعني اغلب الاحاديث من ايه من قسم الايه الاحاد طيب طب العلماء الحنفية قسموا الايه تفضل هو ايه تقدر التواتر اللي حطوه هيك ما هو كلام جاي انا مش عايز اصبقه عشان هو جاي ان شاء الله ماشي نخلص كلامه وبعدين لو في حاجة زيادة هقولها لكم ان شاء الله طيب الحنفية قسموا الايه الحديث من جهة التواتر يعني الى متواتر ومشهور وايه واحد وعندوهم المشهور هو مرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنين ثم تواتر في عصر التابعين أو تابع التابعين فمسالوه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عن النبي صلى قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ منا ومنتفق عليه ماشي فقالوا إيه لو مرواه عن النبي واحد أو اثنين وبعد كده تواتر في العصور الإيه الأخرى فبالنسبة لهم ده درجة الصحة فيه واحتمالية النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاله كبيرة جدا ماشي؟ هي مش ايه مش مية في المية اه بس شبه يقينية مش مش يعني زي اليقين يعني فقاله ده مع انه مش متواتر ولكنه زي درجة الايه؟ التواتر من ناحية العام طيب بيقول ايه؟ وتقسيم الخبر الى متواتر أو إلى متواتر ومشهور وأحد يكاد يجمع عليه علماء الأصول علماء الحديث ولكنهم لم يتفقوا على تحديد دقيق للعدد الذي تعد روايتهم تواترا والذين تعد روايتهم أحدا أو مشهورا على الصحيح الحنفي. فكل ما ذكروه من تحديد لم يقم عليه دليل صحيح ماشي؟ وهو الصح لوما ما يحدد من ناحية الإيه العدد فلا حددوه من ناحية العدد هو غلط هو التقسيم ده يفيدنا في ايه؟ والضعف لا مش الصحة والضعف عشان الأحد في كمية منه كبيرة صحيح حلو فمش من إيه آه القاطع والإيه والضم اليقين والضم طب القاطع والضم أو اليقين والضم ده يفيدنا في ايه؟ ما يفيدناش من ناحية العمل عشان من ناحية العمل إحنا مأمورين بإيه بالعمل بالضم فالأحد إحنا لو صحيح ثبت صحته النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا نعمل به صح ولكن بيفيدنا في أشياء منها مسألة التك إيه؟ تكفير من أنكره فلو واحد أنكر الحديث المتواثر بعدما أقيمت عليه الحجة اللي هو متواتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وأقيمت عليه الحجة التي تقام على نسله في الحالة دي إيه يكفر أما حديث الأحد فما تقدرش تكفر الذي يمكنه تبدعه آه فما تقدرش تكفر ليه عشان ما يوصلش المرء عشان هو ممكن يكون عنده عذر في حتة اللي هو ما يبقاش إنه يصنب قلب وإن كان غلط بس إيه ما يوصلش للكفر الحاجة التانية اللي عند التعارضات عند التعارضات المتواتر بيعامل معاملة الايه؟ القرآن فما ينفعش ما تاخدش به عند التعارض أما حديث الأحد فلو تعارض عند المجتهد مع قرآن مثلا بحيث لا يستطيع الجمع بأي حال من الأحوال ففي الحالة دي يجوز له أن ايه ان ياخد هنا بالدليل الأقوى فبالدليل الأقوى هو إيه عنده هو الإيه؟ هو هيبقى القران فاهمين معنا وفي في المتواتر في المتواتر هب حصلش يعني ما حصلش يعني بس ما حصلش اللي متواتر يتعارض عشان مش ممكن هو مستحيل طبعا كده في الخطا فمش ممكن ربنا كلامه يتعارض فعشان هو متواتر فمش ممكن يتعارض فما قصدي أما الورد اللي ايه اللي في بعض احاديث الأحد ظهر عند بعض المشتهدين او ظن بعض المشتهدين اللي هي متعارضة فلو احنا بصينا لطريقة الصحابة في التعامل معها نجد اللي هم كانوا بايه بيأخذوا من بالقرآن مثل مثلا السيدة عائشة في اللي هو الحديث ان الميت ليعذب ويوكائي اهل يا علي فإيه فلم تأخذ بهذه الرواية ليه لأنها ظنت التعارض البحث يعني فقالت ايه كيف وقال الله تعالى ولا تزر وزر وزر وزر أخرى. طب هل هي كده كذبت كلام النبي لأ هي دلوقتي مشكل لديه يكون كلام النبي وتظن اللي فيه تعارض ايه مية هي تظن ذلك في الحالة دي ايه تقدم القرآن ودي قد طريقة الصحابة وإن كانت ممكن تكون أخطائت في في المسألة نفسها عشان العلماء لقوا جمع المسألة لها عشان في رواية إن الميت يعذب يعذبوا بإيه؟ بما نويح عليه ماشي فقالوا إيه؟ فقالوا إيه؟ يعذب بالصويت يعني مش بالبكاء عشان البكاء ورد لنبي صلى الله عليه وسلم بك يا سيدة, سيدة عائشة هي رواية اللي بصلت لها مش النياح اللي بصلت لها لإيه؟ البكاء فحملوا البكاء على النياح وقالوا مش أي نياحة كمان قالوا نياحة إذا كانت من سنته يعني هو وصى به فهم حملوا حملوا حمل مبني على إيه؟ على اللي إيه؟ اللي إيه؟ على مسألة نياحة في روايات نياحة في روايات ببكاء والحقيقة الثانية إذا كانت من سنته عشان ما يعرضوش الإيه القرآن هي سر أيش اللي سمعته إن الميت لو عذب ببكاء أهله عليه فقالت يعني بالنسبة لها ده ما تعرض ما في المية يعني النبي بكى على إبراهيم وفي نفس الوقت ربنا بقول لا تزل وزيرها صلى الله فماذا فعلت ايه أخدت بالآية وأنقرت إيه الرواية هل أنقرت يعني أنقرت رسول الله الكده لا هي ما متعرفش بتقول أنا مش مع الكلام ده مش متأكدة اللي النبي صلى قال برضو سيدنا عامم الخطاب لما قال ايه ندع كتاب ربنا لقول المرأة لا ندري اي حفظت او نسيت هو ما بيردش الكلام النبي هو مش عارف هو عمل سأل الناس كتير قدامه ما قالهم انا عرفش ولكن في امرأة قالت اللي انا سمعت ان انا حصل كذا كذا كذا فقال لا ده ممكن تكون نسية حاجة عشان ده بالنسبة لي معارض لكتاب ربنا مية في المية فالمقصود ايه اللي طريقة اهل السنة والجماعة اللي هم يثبتوا أحاديث الأحد ويثبتوا العمل بها. ماشي. والذي لا يثبت العمل بحديث الأحد دي طريقة أهل البدع. ولكن متى متى لا يعملون بحديث الأحد؟ إذا تعارض مع دليل أقوى منه. إذا تعارض مع إيه؟ ودي في مسألة التعارض دي يعني أي دليل بيتعارض مع دليل أقوى منه بتأخذ دليل أقوى عشان تخلص عندك الدنيا متعرضة. حتى الإمام الشفائي اللي هو عمل الحملة الكبيرة على مسألة حديث الأحد واللي هو أثباته واللي هو قواه ونصر مذهب آل الحديث فيه هو نفسه في بعض الأحاديث ما أخذش بيها لظنه التعارض إنكار الحديث بسبب المتن ده عبر عن إيه؟ مش في بعض الأحاديث بيمكرها بعلامة خالص بسبب المتن؟ فمن ناحية ما مفوش مشكلة بس مشكلة في المتن صح؟ منها التعارض اللي هو معارض اللي صريحة القرآن يعني المعارض صريحة سنة فبينكر المتن بيقول المتن ده مش كلام ربنا كفون معنى؟ بس أهم حاجة يكون واضح فيه التعارض ما يكونش ايه تخيل التعارض كده وخلاص فاهمين المعنى؟ فالعلة للخفية اللي هو بيقولك ايه من غير شدود ولا علة العلة دي منها الايه؟ منها للمتن نفسه مش مطابق للايه؟ للشريعة معنا؟ حتى لو هو مش لاقي مشكلة في الاسناد يعني مش عارف يلاقي مشكلة في الاسناد فلذلك اشترطوا في الحديث الصحيح عشان يبقى صحيح لو هو من غير شذوذ ولا ايه؟ ولا علم فلازم العلة دي لازم ما يكونش فيه علة تقضح فيه ناشي؟ ايه؟ موجود صحيح من جهة صحيح من جهه الاسناد ايوه مش يعني, يعني مش مفروض مش مفترض ان انا اصحح بعد لا ده بقى كلام الايه الاخوه اللي مش فاهمين كل السلف الصالح لما بينظرو بينظرو من جهة الاسناد ومن جهة المتن وعلم العلم ده اكبر علوم المصطلح فاللي مش عارفه يبقى مش فاهم حاجة في المصطلح معلشان كده لا يفهمه يعني لا يتخصص في الايه في الا ائمه العلوم العلميه, العلمية. والمعنى. ودي اشكالية موجودة في الاخوة كتيرة اللي بتطلب العلم دلوقتي في المصطلح اللي هو بيدرس المسألة من ناحية الاسنال بس اما من ناحية الشزوز لن معرفش من ناحية قصد المد معرفش عنها حال ليه؟ عشان هو اصلا تخصصه ايه؟ تخصصه سند اما السلف ما كانوش كده كانوا فاهمين في الايه؟ في العلم نفسه ماشي؟ طيب هذا قد حد ببعضهم إحنا قلنا إيه؟ ولكنهم لم يتفقوا على تحديد دقيق. يقولنا تحديد دقيق للعدد ما فيش. طب هذا قد حد البعضين إلى يعرف المتواتر بأنه ما أفاد العلم واليقين. والأحد ما أفاد إيه؟ الضم. مع أن الناس يختلفون في العدد الذي يفيد اليقين. فمنهم من يقطع بما رواه له عدد يسير، ومنهم المول لع بالشك الذي لا يتقم بالخبر وإن رواه عدد من كثير. منهم المطلع على الأخبار العالم وبأحوال الرواه الخبير وبألفاظ النبوة الذي ربما قطع بصحة الحديث الذي رواه اثنان أو ثلاثة ومنهم من ليس كذلك هو بيقول إيه لبعض العلماء عرفوا المتواتر بأنه ما أفدل إيه العلم اليقين وأما الأحد ما أفدل إيه الظلم وقال الناس بتختلف إيه على حسب علمها بالحديث ده يفيد اليقين ولا يفيد الإيه الضم، فهوا المتواتر والأحد أصلاً الاصطلاح ده مصطلح عمل العلماء ليه؟ علشان نفهم القوة من نح من ناحية الإيه من ناحية القطع والضم، ماشي؟ فالمتواتر ده مية في المائة بيصير فبالتالي انت هتعامل معاه بقوه لدرجه ان انت هتكفر من يمكن لو ايه اقيمت عليه الحجه هتلاقي بقى عليه وسلم قال وبعدين في 90% قاله. بعدين في 80% النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعدين في 70% وبعدين في 60% النبي صلى الله عليه وسلم قال دي هتفرق وفي 51% النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هو الحسن الايه الغير هتفرق هتفرق ليه لما يحصل تعارض لو حاجة 51% قالها أنا هعمل بيها بس لو حصل فيها تعارض هبتدي فكر من دلها رتبتها فدي مسألة من المسائل المهمة اللي العلماء إما كانوا بيتعاملوا في المصطلح بيتعاملوا كده اللي بيعرفوا رتبة الحديث ده كم في المية بالذات في مسائل التعارض ماشي؟ فالعلماء قسموا الخبر إلى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه مؤكد للقرآن مؤكد يعني القرآن جيب بمثله وهو بيؤكد فيه بيؤكد زي ما قال القرآن قال هو قال نفس الكلام فدوت خلاص بيأخذون بياخذون به مطلقا من غير ايه اشكالية خالص ماشي بل ويتساهلون في إيه؟ في إسنادهم ولذلك بعض كتير جماهير العامة حتى إنه شبه إجماع اللي هما يأخذونهم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بالشروط الثلاثة اللي أنت عارفينها ليه؟ علشان هم ما عندهمش اللي معنى إنه هو حديث ضعيف يعني ما في المية رسولهم ما قالوش لا ده هو بالشروط الثلاثة ومن الشروط الثلاثة بيكون شديد ضعف يعني إيه يعني 48% نبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قالوا و 52% نبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ستة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وأربعة وخمسين لو رضيته وفي احتمال أن النبي قال لكن ما يأخدوش مثلا بالحديث اللي 30 في المية النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وسبعين فينا النبي صلى ده مش بيه بيأخد بيه اصلا ما حدش من العلماء بياخد بيه فبعض الأخوة اللي بينكر على الجماهير العلماء هذا القابل هو مش فاهم هو مع الحديث الضعيف كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قالوش مائة لا مش كده هو ده ضعيف ده درجات منه اللي ثمانية في النبي صلى الله عليه وسلم إيه قاله واثنين 52% النبي صلى الله عليه وسلم قالوش ينفع زي ما مع العشرين في المائة صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم لا ده يجوز العمل به بس فين في فضائل العمل مش في إثبات حكم ليه عشان الشريعة ما تجعلش حكم في الشرع ينبني على حاجة بالضعف ده. ماشي؟ وفي نفس الوقت ايه؟ ده حتى الحسن لغيره. لو دلوقات اتنين وخمسين في المئة انا بصنا ما قالو. بعض العلماء زي الامام احمد هو عنده ما يخدش دي في اثبات الاحكام. ليه؟ عشان الشريعة إيه؟ ما يبقاش في حكم. يعني ايه؟ الشريعة تسيب كده احتمالية ايه يعني 52% قال لا الاحكام بتبقى ليها طبيعه اللي بيبقى فيه نسبه النبي صلى قالها اكبر وفعلا استقراء الشريعة يدل على ذلك ماشي بل الحاجات المهمة قوي في الشرع تلاقي القران قالها والنبي صلى الله قالها 100 مرة ودلت عليها مقاصد الشريعه دلت عليها قواعد الفقه دلت عليها كذا كذا ودلت عليها كذا, كذا. الحاجات الاقل شويه تلاقي إيه اللي, إيه اللي قالها بس مش كتير الحاجات اللي قال لي شويه تلاقي السنة قالتها كتير بس القران ما قالهاش الحاجات اللي قال لي شويه السنه قالتها مثلا اربع خمس مرات نقعد نقول الحاجه بقى اللي مثلا ما قالهاش غير مره دي وفي الاحاديث الصحيحه المبينة خلاص يبقى تبقى بعد كده بقى بيبقى حاجات بقى دي بتبقى ايه صعبة تلاقيها بتبقى حاجات قليله في كذا احكام احكام يعني دي استقراء لو استقراء الشريعه تلاقيها ده كان فهم السلف السلف كان بيتعاملوا كده عشان كده لو انت بصته في الاصول بقى عشان هو بيتعامله مع الاحكام فتلاهم بقسميني التقسيمة دي كويس طيب يبقى في سنة ايه مؤكدة في سنة ايه آه هي آه مبينة وده الاصل في السنة الاصل في السنة لا تبين القرآن دي الدرجة التانية من السنة من ناحية القوة يعني ماشي؟ فزي ايه؟ زي مثلا اما اما ربنا يوصل ربنا يقول ايه؟ اقيموا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يصلي والصحابة يوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فدي سنة مبينة دي طبعا برضو العلماء يقبلونها كلها طالما وردت بإيه؟ بدرجة فوق الخمسين في المئة خاص تقبل ماشي؟ طيب بعد كده في سنة ايه؟ او مش سنة بقى خبر ايه؟ ايه؟ يسموه ايه؟ يخصص العام ماشي؟ الخبر اللي يخصص العام ده منه اللي هو في الظاهر كده اللي هو خبر مستقل فعند الإمام الشاف حيش حاسمها خبر مستقل السنة كلها مبينة للقرآن أو مخصصة له فكل حاجة جاد في القرآن السنة بتخصصها وعند غيره ممكن السنة تستقل يعني يجي حديث كده يستقل عن القرآن ماشي فسواء كده أو كده هيبقى اللي هي الحديث اللي يستقل عن القرآن فدوت برضو ايه يأخذوا به بس بعض العلماء ما أخفي بالحسن لغيره فيه هنا بقى ابتدوا ايه يعني إيه قالقوا في حته الحسن اللي غيروا بقى اختلفوا بقى الحسن اللي غيروا يثبت السنة المستقله دي ولا ما يثبتهاش فطلعوا على ما لا ما اثبتوش بيه السنه المستقله فاهم معنا ولكن يثبتوا من الحسن لفوق اللي هو بنثبت 60% لفوق ماشي, ماشي. وبرده الايه العام اللي بيخص الخاص اللي بيخصص العام فالخاص اللي بيخصص العام لو الخاص ده واضح في التخصيص للعام خلاص بيثبتوها بأي درجة من درجات اما لو المسألة مشكلة يعني في تكلف في التخصيص فبرده ما بيثبتوش ايه بالحسن نغيره اما اللي فوق الحسن نغيره بيثبتو بيه ليه زي الحسن عشان الحسن نغيره اصلا ايه احديث ضعيفة كلها وبعد كده ايه تعطى يعني بيثبتوش بالدرجات وفي علماء يثبتو يعني في كده وفي كده ماشي؟ إما يجي بقى عند المرتبة الخامسة بقى التعارض، فهنا بيزين وبقى في التعارض الحديث، لو تعارض مع حاجة أقوى منه الخبر يعني الخبر ده اللي هو مثلاً 55% وخمسين في لو تعارض مع حاجة أقوى منه بياخد الحدث إيه الأقوى، وهنا يحمل اللي, اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. ماشي طيب الحاجات بقى اللي هي اللي احنا بلو عليها من 60 في المية 50 في المية دي كتيرة لا هي في الاحكام ولا جدا لجد وقد تكون مش موجودة إلا نادرا ماشي أما ممكن تكون موجودة في الفضاء أفهم المعنى فالموضوع مش موجود قوي يعني بس موجود بقى في حاجات ولا ايه لعني ماشي اوه ماشي اوه بيقدم الأقوى وخلاص ده هنا تعارض فبيقدم يعني لو حديث لو قر كر... يعني لو قرآن مع مع حديث خلاص بيتقدم القرآن في الحالة دي لو حديث أصح من حديث أضعف بيقدم الحديث الأصح ما انت تعارضوا من كل وجه انت مش عارف ترجح فهم؟ مش عارف تجيب أي حال لو سنة عميمة بقى خاصة القرآن ما عقولنا ينفع عميمة الخاص قصدق القرآن خصص للسنة العامة يعني تماشي المشكلة ده يتبع عيني، يتبع عيني. أصلي دي مفهاش مفهش... مشكلة يعني المشكلة حلم نتكلم دلوقتي على السنة مع القرآن أما القرآن يعمل اللي هو عايزه <تصفيق> <تصفيق> يعني... يعني أصلي فاهم أصلي ألا فاهم أصلي معنى القرآن يخصص السنة يعني إيه يعني القرآن يجيب حكم في حاجة معينة فخلاص الحاجة معينة زي ما القرآن قال تفهم أصلي؟ والباقي ده بقى يعني ايه حاجة تانية بقى يا اما يوحمى لو السنة جابت بيه خلاص لو السنة جابتش بيه بقى احنا مش عافين الباقي ده ايه عشان هي القرآن بيتكلم على حاجة معين والخاص ده يعني جزء معين نتكلمش على فهم طيب ومع اختلاف الناس في ذلك لكنهم لا يختلفون في رواه عدد كثير يفوق الحصر أنهم متواتر ولكن مثل هذا لا وجود له في الأحاديث النبوية، ولهذا نجدهم يمثلون له بالخبر بوجود متك والمدينة ورح ذلك مما لا تصبور فيه الخلق. لا فيما رواه عدد كثير يفوق الحصر أنه متواتر. آه يفوق الحصر يعني وضحت محصرو. ماشي بس هما ما قالوش المتواتر اللي هو لازم يبقى كده. هو قالوا المتواتر اللي انت متأكد اللي يفيد اللي هو رواه جمع جمع. بحيث اللي انت تقول اللي ده مش ممكن يكون بصام قالوش فممكن الجامعة ده يكون أربعة يعني احنا بالنسبة لنا في الصحابة مثلاً لو كان الجامعة ده تلاتة من أكابر الصحابة زي سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان ده متواتر احنا يكفينا يكفينا لأبو بكر وعمر وعثمان ده اتنين بس يكفينا لتنين من الخلفاء الأربعة يقولوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ده مش يكفينا اتنين ده يكفينا واحد عشان ما نكذب عليهم متعمداً فليتبقوا ايه مقعدوا من المورد إيه؟ ماشي يعني خلينا ايه عنقول بنسبة 99% صحيح لكن عشان يبقى متواتر يعني 100% النبي صلى الله عليه يقول لأ هو بالنسبة للنسبة للأرض بكر قال لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أنا بالنسبة لي أنا 100% النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده متواتر ماشي ولكن عشان احتمالية 1% اللي سيدنا البقر يكون نسي كلمة في الحديث أو كلمتين أو حاجة تؤثر في معنى الحديث عشان كده قالوا لهم بيبقاش متواتر أفول معنا؟ ما نفهم مش مت إيه خلاص نعرف كم الحدث هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواتم عن كاتب أو الخطأ فممكن الجامع ده يكون ثلاثة آه ينفع ينفع بمتاعته بس ذا فين؟ في الصحابة بس فلو لو ثلاثة من الصحابة الأكابر اللي هم كبار الصحابة الطبق بتاعتهم ثلاثة بس اللي روا وباقي الطبقات عدد كثير كثير كثير بيقولوا ينفع المتواتر صح عشان هو يستحيل ثلاثه الصحابة دول يكذبوا او يخطئوا مش هتحصل يعني في الماضي؟ ها؟ تمام بس طيب والذي نعرفوه بأنه ما افاد القطع هو هو المتواتر ما رواه جماعه جماعه استحيل طبعا كذب او خطا وهو يفيد القطع يعني مش نعرفه بان هو ما افاد القطع هو هو بقى الحاله دي تفيد الايه؟ تفيد القطع يعرفوه بأنه ما فد القطع لابد أن يعترف أن الخبر قد يتواتر عند شخص ولا يتواتر عند غيره فقد يقطع شخص بصدقه ولا يقطع الآخر صح لا عرفنا كده هنقول كده نحن إذن لا يمكن أن نرتب على هذا التقسيم تكفير المخالف للخبر إذا قال إن الحديث لم يتواتر عندي ولم أقطع بصحته عن الرسول وسلم ماشي بس إذا قيمت عليه الحجة التي تقام على مثله بحيث اللي هو العائل زيه يقدر يدرك اللي دا استحالة نصلاً بقلوش يبقى في حالة دي ايه؟ يقف وهذا قد دعا بعض العلماء إلى إنكار التقسيم من أساسه وعدم التعويل عليه وعدم التفريق ما سماه المحدثون متويتراً وسموه أحداً ما تصح سنده وقالوا العبرة بصحة الخبر فما تصح وجب العمل به قطعا ماشي بس ايه؟ قلنا بقى بتفرق في الحاجات اللي احنا ايه؟ قلناها دي ماشي؟ فهيبقى خطأه من اللي هي في بعض الأشياء بيبقى في فرق ففي الحالة دي لازم نبقى أي فهمين. وانقسم الخبر من حيث صحته إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف الصحيح وما رواه عدل تام والضبط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من الشذوذ والعلة الإيه؟ القاضح يبقى اشترطه ايه او الحاجة يكون عدل اي مرضي في دينه وخلقه والمواضب على الواجبات المجتنب للكبائر وما يخل من الصغار. يعني واشتلب ما يخله بالإيه بالمروقة هنا المؤلف قال لي من الصغائر على الأساس يخرج يعني ما يخل بالمروقة لو ما كانش إيه لو ما كانش زنب يعني ولكن معظم العلماء بيقولوا ما يخل بالمروقة بس بيقولوا شيء فمنه فيدخل فيه من الصغائر ويدخل فيه ما ليس من الذنوب وقولهم وهو الشرع حس يعني على عدم الفعل بما يخل, يخل بالمروء وممكن يكون اللي يخل بالمروء ده هيبقى معصية حتى لو ما فيش نص صريح عليه بس ما نقدرش نجزم بكده فقولهم تام والضبط أي أنه يغلب عليه حف ما سمعه من الحديث وعدم مخالفة الثقات في ذلك يقولون عن مثلي أن رجال السند لابد أن يكونوا كذلك من لدن الروي الذي نقل هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولهم مسلم من الشدود والعلة القاضحة. الشدود هو مخالفة الروي لاستقاط الأسبات. طيب بيبقى السند هنا بيبقى صحيح، ولكن الروي ده خالف الثقات الأسبات. ففي الحالة دي بيقولوا إيه؟ يقول الروي هنا أخطأ، صح؟ فكأنهم يقولوا الروي هنا أخطأ. ممكن في الحديث الأحادي طلع إيه؟ يحصل إيه؟ يحصل خطأ. فماء السلف نفسهم عارفين اللي ممكن فحسي أحد يحصل خطأ ولكن هما مشترطين شروط قوية عشان يقبلوا الحديث الأحد ده اللي النبي صلى الله عليه ومنها الشذوذ ومنها العلة اللي, إيه؟ القاضحة اللي, هي اللي هي علاقة بالمتن مفهوم معنا؟ فوجود الشذوذ يدلنا على اللي, إيه اللي في حد أخطأ وجود العلة القاضحة يدلنا برضو اللي في حد إيه اللي أخطأ والعلة القاضحة وصف خفي يوجب رد الحديث وهذا لم يضبطه المحدثون بضابط محدد ليه ما ضبطوش بضابط محدد؟ عشان هو أصلاً حاجات كثيرة لا تنحصر عشان دي إشكالية في المتنة فالإشكالية في المتنة هيحصرها إزاي؟ مش عارف يحصرها ماشي؟ فنما ذكروا أمثلة للأحاديث المعلّة كما فعل التربدي في علا الحديث وفعله وغيره من علماء الحديث ويصرح كبار النقاد من المحدثين بأن نقض الحديث الصناعة لا يتقنها إلا أهلها ودل على ذلك القصة المنقولة عن أبي حاتم الرازي حين أعلى بعض الأحاديث فقال له السائل تدعي علم الغيب قال ما هذا الدعاء الدعاء علم الغيب قال فما الدليل على ما تقول قال سل عما قلت من يحسن مثلا ما أحسن فنتفقنا علمت أننا لم نجازف ولم نقوله إلا بفهم فذهب السائل إلى أبي زرع فسأله فوجد جوابه مطابقا لجواب أبي حاتم ثم رجع إلى أبي حاتم وقال ما أعجب هذا التتفقان من غير مواطئ فيما بينكما. ماشي المعنى ده إيه هو دلوقتي هو تعامل مع مليون حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني آلاف الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتن ده إيه؟ حاجة من اثنين. اما معارض للقرآن يعني واضحا بحيث اللي هو مش ممكن اللي يقوله يا اما ده مش طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانت عارف مثلا انت واحد خبرت يعني مثلا ايه؟ انا مثلا مثلا افتقد ملازم للشيخ وثمان بقى لي مثلا عشر سنين فيجي اخي يقول ده الشيخ وثمان كذا اقول له لا ما يقولش كده يا عم قال كذا ما يقولش كده انا اللي قال لي واحد ثقة ومتأكد منه ما يقولش كده ليه؟ عشان انا خلاص عارف اللي هو ايه هو قال حاجات تانية خلاف كده فمش ممكن هيقول دي ما هو مش مجمع يعني هو, هو اصنو مش اتنين هو واحد فاهمين القصد دي فايه فدي معنى المعنى التاني ايه اللي هو ممكن يكون معارض لصريح القرآن فمش ممكن نبي صلم ايه يقول حاجة معارضة لصريح الايه القرآن طب اللي يدرك ذلك العلماء ليه علشان اللي يخبر اللي عارف صريح القرآن من عدمه. ما أنت ممكن حاجة تظنها اللي هي صريحة في القرآن ويا المسالحة على حاجة ما أنت فهم غلط. فانفعش هنا ترد المتنة الفهمك انت الضئيل. لازم انت تكون واحد من أكابر العلماء عشان يقول كده. الحاجة التانية اللي برضو اللي يفهم بقى ذا كلام النبي ولا كلام غيره. لحس لو يقطع اللي مش كلام النبي من قط من قطر خبرته كلام النبي. برضو ده واحد ايه وصل لدرجة من ايه من مخابرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني ما يجي أكيد مش كلام النبي. فهم طيب، طب الكلام ده هما مع الفوش يقولوا للإيه للشخص ده حاجة واضحة بالنسبة له ده عشان هو ايه عشان هو جاهل أما علم العلل ده ما يقبلش برضو منهم من غير يعني ما يقول دليل ولكن دليل العالم مشي فييجي مثلاً يقول العالم ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالعالم الثاني أعرف ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لازم يقول يقول إيه دليل عارفين فكرة الاستحسان في الأصول اللي هو الاستحسان ليه معاني يعني منها هالمعنى اللي رد كثير من علماء اللي هو إيه حاجة تنقض في ذهن الإيه العالم لا يستطيع أن يفسح عنها الإمام الشافعي أنكر التعريف ده إنكار شديد ورد وقائم ليه عشان يفتح باب إيه؟ ما هو الهوى ما انت مش هتعرف ف وفي الفقه نفس الكلام في المصطلح برضو بعض الكلام بتوع المعلماء المصطلح يعني يقولك ده حاجة كده عاملة زي لايه الراجل بتعديها بما بيعمل ده بيعرف يعرف يعرف ومخشوش ولا من غير ما يقدر يقولك مقدرش يقولك انت علشان جاهل لكن هو يعرف يقول اللي زيه بتعديها ففيش حاجة اسمها كده وما يعرفش يوصف يوصفه يعرف يوصفه بس يوصفه للعالم اللي زيه وما يعرفش يوصف للجاهل زي ما اليوم مش تفقق قال إيه ما نظرت إيه جاهلا إلا وغلبان إيه ما تنظرته عالما إلا والكلام ده صح أنا أنا أنا أنا حصل يعني بعد ما خاطره وأنا بكلم الشخص اللي فاهم العالم آه عرف أتعامل معه طبعا بيغلبني كتير بس أنا قصلي عرف أتعامل لكن إيه وانت تتكلم الجاهل لا في أوقات بتقاش عارف تتعامل خلاص هي في قاعدة انت قاعدة تنزل عنها بتحس اللي انت إيه زي الطفل الطفل وانت بت إيه بتقنعه بحاجة ساعات ما متعرفش تغلبه ما متعرفش تقنعه هو خلاص وصل لمرحلة انت مش عارف تنزل تحتيها خلاص انت قفلت وهو برضو مش مقتنع يعني هو مش يعني مش بيعمل كده غلاسة ولا لعناد ده هو مش مقتنع مفهوم معنى يعني انا مرة ايه كنت في الاعتكاف تعالى مع الشيخ كان الفترة اللي زوجتي كانت ايه كانت خلفت التوأم وانا كان معايا كدس فقدس جيه كانت بتجيلي تحتكف معاه شوية كده عشان يعني ايخفف عن زوجتي شوية فايه فكان جايبه ايه يعني ايه لبسين يعني جاي لبس لبس ولبس ثاني كنا ايه من لبس معاها يعني عشان لو حصل حاجة وفي نفس الوقت بتشتي بيه فكانوا بيشغلوا التكييف فكنت اما التكييف يشتغل البسها ايه اللبس التاني فوق اللبس الاول يعني التكييف ايه اروح من الاول هي اتعودت على كده فدخلت معاها دخلت الحمام يعني عشان اعمل لها الخلاء يعني فاللبس بتاعها الأصلي وقع على الارض فطلعت فعايز البسها لبس الثاني هي مش راضيه خالص كنتش فاهم فاهمه ما كانتش تعرف تتكلم معايا الا يعني كلام ما اعرفش افهمه بسهوله يعني فايه احما مش راضيه مثلا عشان ليه فالمهم ايه هي عماله تتكلم وانا مش فاهم بتقول ايه فشاوريت لها على التكييف انا عايزه تقول لي اللبس ده بتاع التكييف مش إيه ده وهي عريانه انا مش لابسه ما مش عارفه ف فانا فهمت بقى فقلت لها ايه قعدت معاها عشان افهمها مهم. اللي اللي اللبس ده وقع في الـ في الايه في, في الارض وتعص ولازم نلبس اللبس التاني عشان اللبس التاني ده هو يعني ما ينفعش نبقى يعني دي قعدت فيها تعب كبير قعدت فيها ربع ساعه ما انا وفي الاخر فهمت واقتنعت وعملت كتبت لكم ما تقتناش ممكن وكنت ممكن ما اعرفش افهمها يعني قعدت معاها مجهود رهيب عشان اعرف ايه اوضح لها المساله رحت وريت لها اللبس الثاني اللي مبلوله قلت لها ده مبلول قدس ما ينفعش تلبسه وبعد كده مش عارف ايه وعملت افلامات عشان ايه مع انك انت كراجل كبير بالنسبه لك الحاجه دي ايه بديهيه نفس الكلام مع الجهله بالظبط ساعات حاجة كده عايزه علم كبير عشان نعرف ان جاي تقعد تجيني تجيب وشمال مهو مش راضي يفهم فخلاص انت ارضيتهم مش معاك فاهم قصدي ف ايه لكن هو العالم مع العالم اه لا ما فيش حاجه اسمها من غير دليل لازم يجيب له دليل بس الدليل يفهمه الايه العلماء ماشي مفهوم معانا ولا لا واما الاصوليون ودي بقى بايه يعني ربنا يكرمك ان شاء الله ومتعلموا كتير ويبقى بتقابلوها بقى مع ناس ايه مثلا ايه يقول لك انت بترد الحديث يا عم العلماء بيردواوش الحديث ولا حاجه والعالم العالم ما بيعمل برد يعني مثلا السيده عائشه اخطات خطأ كبير لردها حديث إيه عنا الميت اللي عظم ووكيه أهلها، وأنا أسي كفرها بس هو مش عايز أكفرها عشان ايه عشان السيد عايشها، لكن لو كان في واحد تاني غير السيد عايشها كان كفروا، عادي ما هو بيرد الحديث. ماشي لا هو بيشوي هي مش بترد الحديث هو عنداه ده تعارض والتعارض ده مش على حل ففف فخدمت ودي ده ده أصول الصحابة علموها لينا ولو احنا ما عملنا زي يوم يبقى احنا بنخلف اصول الصحابة. يعني لو انا عندي تعارض بين ايه وحديث احاد درجته مثلا 60% واقدم حديث الاحاد على الآية يبقى انا بخالف اصول الصحابه انا انا اللي بعمل البدعه يبقى انا في الحالة دي انا اللي بعمل ايه البدعه عشان انا رضيت الايه الصريحة ما هو ما حل هنا في تعارض مش بتتكلم لكن لو انت عندك جمع ماشي خلاص اجمع ولكن ايه الصحابه مش عارفه تجمع ما ما جاش في ذهنها اي احتمال للجمع مفهوم معانا طيب وأما الأصليون فقد ذكروا صفات يرد لها خبر الأحاد عند بعض العلماء وهذا من قبيل إعلال الحديث بعلة قاضحة عندما نرد الحديث لأجلها يعني تلاقي بقى كثير من مش يعني في أكثر يعني ذكر ورد عن كثير من الأصليين أو العلماء اللي هم بيردوا خبر الأحد فيقول لك ده ازاي الحنفية ترد خبر الأحد او ازاي الملكية ترد خبر الأحد ها بيردش خبر الأحد هو تصور اللي دي علة قاضحة ترد الايه؟ الحاجة دي ماشي؟ زي ممكن يبقى غلط ممكن بتصوروا ده غلط بس في الاخر هو مش مبتدع عشان المبتدع هو يرد حديث الأحد مطلقاً ده مبتدع اما اللي بيرد لتصوره اللي هو معارض لصريح القرآن ووجود علّة قاضحة فيه ولو وجود علّة فيه فده مش مفتدع ماشي؟ ومن ذلك أن الحنفية قالوا إذا انفرض الراوي برواية ما تعم به البلوى فلا يقبل حديثه ومثلوا له بحديث الوضوء من مس الذكر وحديث إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل وقالهم هم وغيرهم إذا انفرض بما تتوفر الدواعي على نقله من العدد الكثير لا تقبل روايته وإذا خالف خبر الاحاد النص الصريح من القرآن لا يقبل طيب يبقى هم قالوا إيه؟ قالوا لو انفرض الرواوي يعني واحد راوي بس انفرض برواية والرواية دي ما تعام به البلوة يعني حاجة منتشرة في زمن الصحاب فقالوا هنقدر نقبل حديثه ليه حنفيه قالوا عشان المفروض حاجه تعمل بيه البال و النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش يقولها لايه لعدد مفهوم معانا اللي خلاهم يقولوا كده اللي هم ظنوا يعني مش بيكذبوا كلام النبي لا هم دي بالنسبه لهم قاضحة. تيه؟ يعني النبي قالش كده عشان لو كان النبي قال كده طبيعه الشريعه لو و صلى الله عليه وسلم في خطبة. يقولها في افهم معانا ولكن طبعا ده ممكن يطبق بس لو كان الراوي ده ايه بعد كده يعني فا اه هنا يبقى في اشكال يعني الراوي ده يعني ايه يعني دي مساله بقى بيعرفوها اللي هم بيسموا مصطلح وطلاق اصول مثله له بحديث الوضوء من مس الذكر وحديث إيجاب الوضوء من أكل لحم الايه الاب طبعا احنا ممكن نعارضهم في الايه في هذا التمثيل وبرده بصراحة الراجح يعني ده عند الجمهور اللي احنا ما نحطش قاعدة كده نرد بها الحديث ولكن احنا الاصل لكل احاديث الاحد مقبولة ماشي ليه عشان خلاص الظن الغالب فيها اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قالها ولكن ارد امتى بقى لو تعارض مع ايه مع حاجة اخو تفاهمين الاصل وقالهم وغيرهم إذا انفرض بما تتوافر الدواعي على نقله من العدد الكثير لا تقبل رواياته نفس المعنى يعني ماشي؟ يعني الدواعي تتوافر على العدد كثيرين ينقل وفي الآخر واحد ينقل ماذا ذا كلام مقبول يعني ليه؟ ذا كلام مقبول ليه احنا نقلين وابليه كلام ما نقلش بيه؟ يعني فعل الحاجة مهواء الكلام ده من ناحية العقل مقبول بس المشكلة لما هم جم يجيبوا أمثلة جابوا أمثلة أنت تخلفهم في النسال ده زي ما في مرزي؟ نعم، نطبع زي يعني المثال بتاع الوضوء من, من أكل لحم الإبل الوضوء من أكل لحم الإبل؟ تشو ده واحد عاجة طعم يعني كفوض يعني مفروض كاده صحابي أو يعني على كلام من نكزه خارجودي بعرف دوت يعني ده زي يعني هو المشكلة في الوضوء من أكل لحم الإبل اللي اللي ورد لا يعني بص اصل الكلام ده انت ممكن تقول كده اه بس ممكن هو دلوقتي واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه انا اتوضأ من ايه من لحم القبل قال ايه نعم انا اتوضأ ومن احم الغنم قال ايه فممكن واحد يثبت الحديث ويجعله مستحب ففي الحالة دي مش لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل الصحاب فمازي؟ فالاصل اللي انت ما تنكرش إيه إيه الحديث كده على طول المجرد اللي لاعق العم بيه البلوة فهي موظي؟ ولكن الاشكالية في مسألة الوضوء من اللحم الايه بالايه؟ اللي الخلفاء الاربعة قالوا بخلافه ففي الحالة دي اه قد يتوجه قوي حنفية في الحالة عشان يبقى الصحابة كلهم الخلفاء الاربعة كمان بس عايزين نسبة اصلا الخلفاء الاربعة فعلا قالوا بخلافه انتاكد من الاسناد ده فالمسألة بتيجي عند التعارضات مش بتيجي كده لكن انا ما عنديش اشكاليه وما عنديش حاجة بتخالف الكلام وما فيش حاجة تخالف هذا الحديث طب اخالفه ليه عشان كده انا فرقت بين ايه السنن السنه بايه باقسامها دي كان قصدي بحيث اللي انا لو ما عنديش تعارض طب انا اخالفه ليه ففي الاخر لما نيجي نلاقي من ناحيه العمل يعني هنلاقي اللي ايه اللي طالما ما فيش تعارض طالما ما فيش تعارض يبقى اتخالف السنة ليه؟ فاهم المعنى؟ في نفس الوقت هنفرق صح ما بين اللي هو 52% وما بين اللي 80% ما 80% ده احاد برضه عشان تلاقي حاجة متواتره اللي هو يستحيل طالما عن كاتب الخط واللي خلى الحنفية اصلا نحطوا المشهور ايه؟ اللي هم في الاحاديث يعني ايه الاحاد ما بيتعملوش معه بنفس قوة الجمهور وحط لنا ضوابط كثيره فشالوا الضوابط دي من الحديث الايه؟ طالما مشهور خلوا المشهور زي الايه؟ زي المتواتر لحية العمل عندهم، فالمشهور ما بيشترطوش في الحاجات دي كلها فهو بيشترطوا في الأحد الحاجات دي، الأحد اللي هو إيه مثلاً ما هو ممكن من خمسين لسبعين في المائة فمصدي، ففي الآخر هيبقى قولوهم قريب من الجمهور لما تيجي تطبق لما تيجي تطبق في الآخر، هتلاقي الكلام قريب من بعضيه فهو معنا؟ وقالوا هم وغيروهم إذا فرض بما تتوفر الدقاء نحن قالنا دي طيب وإذا خالف خبروا الأحد النص الصريح من القرآن لا يقبل ده بقى مش إيه مش كلام الحنا ده مش كلام الحنا ده كلام كل العلماء لو خالف خبر الأحد النص الصريح من القرآن ايه؟ لا يقبل ولكن أهم حاجة اللي هو خالفه مخالفة لا تستطيع أن تجمع بأي وجه من الأئمة والمرسل الأول مما يحتاج به الشيعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة بعده. وللثاني بمراه عمر وابنه وبنوه رضي الله عنهم على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آه. يبقى الأول اللي هو إيه؟ إذا انفرض بما تتوافر الدواي على نقله من العدد الكثير فقالوا إيه زي الإيه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم عهد للعليم ونطلب الخلافة بعده. هو ده ضعيف أصلاً. بس لو افترضنا يعني على يعني عشان الحرفية ما كناش متخصصين في الصحيح أيه وما بينظروا المسألة من ناحية الإيه من ناحية الأحد مش من ناحية الصحة والضعف يعني. فقال لك من غير ما أعرف ده صحيح ولا ضعيف ده أحد والأحد ده يعني إيه, إيه تتوافر الدواء على نقل عدد كثير فبالتالي مش عقب الرؤية ولكن هو أصلا في سند وضعفين فالثاني بما عمر وابنه رضي الله عنهما مع نبيه قال إن الميت ليعذب ببكاء إيه عليه فإن عائش رضي الله عنها ردت الحديث لمعارضته لقوله تعالى ولا تزر وازرة ويزر إيه أخرى وقالت يغفر الله يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في إيه؟ في قبرها. يعني هي تصورت الروي إيه فهم الحديث غلط. يعني الحديث يقول إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها والراوي افتقر إن الميت لا يعذب بكاء أهله إيه. فهي ما ايه ما كذبتش كلام النبي ولكن صلى الله عليه وسلم ولكن هي ايه هي خافت يكون الروي اخطأ في ايه في ذكر الحد عشان برضو بعض اخ قابلت وقال لي يا دي بتخالف على طول عم بش بتك... عارف ايه يا عم بس صلع النبي احنا هار او يعني بعض الاخوة سعاد بتجرأ وبيلقبط ماشي وجمهور العلماء لم يتركوا الحديث بل تأولوه بما لا تعارض مع الاية ماشي وهو مرض عائشة رجل عنها هي لو تعرف تتصور في عدم التعارض كانت ايه كانت جمعت ولكن هي لم تتصور ذلك وخاصة اللي في حديث هي سمعتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب منه فممكن يكون الروي ايه اخطأ في ذكره وهو انهم لا يكون عليها وانها لا تعذب في قبره فقالت هي بتعذب في قبره وما بيكون عليها مش معناها ان هم بايه بيبكون عليها فهي بتتعذب عشان بيبقوا عليها لا هي بتعذب و... يعني ربنا بي... كان الرسول صلى يعني اللي هي بتع... بتعذب وهم بيبقوا عليها فقالت هو فهم, فهم من الحديث ده اللي هو يعذب ببكاء ه Far وهو الرسول صلى الله عليه وهو الرسول صلى الله عليه وكانش قائ shaky هذا الرسول صلى الله عليه وكانش قائ caregivers from بيبقوا إيه عليها ده ده فهم السيد الإ聞ري فهي برضه حاولت إيه؟ تجيب جم نلقيا مع ال إيه مع حد استفض؟ ودمسينا بنعمر أو سيدنا عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هاي يكون يعني بيرو بيلمعنا يعني مواقفين يعني تصورت كذا هو مثلاً آه هو كان ورد يعني عن يعني عن بعض الصحابة لوما كانوا بيرو بالمعنى فهم معنا بس هما يعني مش لازم يكون يعني هو بيقول لك ايه ااا يعني أنا صلى أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ليه عشان الصحابة كانوا اهل اللغة واهل العلم مفاهمين ف فممكن يروب الايه بالمعنى بس اشترطوا علماء شروط لايه مسألة الواقع بالمعنى دي ماشي طب انت هتيجي تقول طب ما هو كده ممكن ايه ما هو المنتان مشكلتك اللي انت حاطط في المالك اللي هي ايه الى بتاعة الخمسين لستين في المية دي لا هو الحاجات دي اللي خلى العلماء ما يخدوش بكلام الساد عائشة ويجمعوا بين الاحاديث اردت رويات كثيرة في الايه الحديث ده منها بما نوح عليه منها كذا ومنها كذا فبيانت معنى الحديث أفهم معنى؟ طيب الحسن وقد اختلف المحدثون في تعريفه فادخله بعضهم في الصحيح ومن أوضح ومن أوضح نقيل في تعريفه أنه ما نقله عدد خفيف الضبط بسند متصل من غير شدود ولا علة إيه قاضح فيكون الفرق بينه وبين الصحيح في قوة الضبط وإيه؟ وخف طبعا خفيف الضبط هنا يعني إيه؟ مش معناه اللي هو ضبط وحش يعني معناها لو أقل من اللي من تم الضبط ولكنه ضبطه فوق الخمسين في المية. ماشي؟ <تصفيق> <متع> هم. الحديث, أيه <تصفيق> الحديث اللي هو بتاع سيدنا عمر. أنهم يعذبون الميت يعني يعذب بصويت ببكاء هنا بمعنى بنياحد أهلها عليه إذا كان ذلك من سنته يعني لو كان هو وصهم بكده عشان كان زمان بيوصوا بكده أهل الجاهلية كانوا بيوصوا اللي انت صوت عليه كتير فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحذرهم من ذلك فقال إن الميت لو عذب كيأله يعني, يعني, يعني فهموا معنا أو بعضهم جماعة بنفس الكلام بس ما أشي إذا كان من سنتي إذا كان لم ينكر على ذلك يعني ما قالوا ما وصهمش اللي هم ما يصوتوش على أساس هو عارف إنه ما يصوت فهموا معنى؟ طيب الضعيف هو ما لم يجمع صفاته صحيحة أبو الحسن وهناك تقسيمات أخرى عند المحدثين نطيل بذكرها شروط الراوي الذي تقبل روايته أول حاجة اشترط في الراوي عدة شروط بعضها محل وفاق وبعضها محل خلاف وأهمها ما يلي الإسلام أو دشارة الإسلام والدليل على الاشتراته أن الله أوجب التوقف في خبر الفاسق فالكافر وأولى بذلك قال تعالى الذين أمنوا جاءكم فاسق بنبئهم فتبين كما أن الكافر متهم بالإضرار بالدين والكذب عليه فليقبل قوله فيه وهذا شرط محل وثاق. ولكن المراد اشتراطه هذا الشرط عند الأداء لا عند التحم، أي أن الكافر لو سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم رواه بعد إسلامه قبل إيه؟ منه زي ما العلماء قبلوا في صحيح البخاري رواية أبي سفيان مع إيه؟ مع هرقل إيه؟ ملك الروم ماشي؟ البلوغ والدليل على اشتراطه أن الصبي مرفوعا عنه التكليف هو أمن من العقوبة على الكذب فلا يبعد أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ثالث حاجة العدالة ويصفة راسخة في النفس تحمل المتصف بها على ملازمة التقوى وترك الكبائل وما يخل بالمروءة من الـ من الصغار ويعنون بما يخل بالمروءة الأعمال الخسيسة التي لا تناسب مكارم الأخلاق كالغش في التوافه في التوافع ماشي؟ والدري على اشتراطها قوله تعالى من فاسق بنبأ فتبين حيث أوجب التوقف في خبر الفاسق وعدم الحكم به حتى يروي من طريق آخر واته عدول لأن الفاسق متهم بالكذب فلا يقبل قوله ماشي؟ إحنا طبعا لنا الظاهر لنا إيه اللي هاي الظاهره التقوى يعني هو معاصي جداً الضبط والحرص لما يسمعه ويراه وقلة الخطأ فيه بتدريب على اشتراته ان من كثر منه الغلط من ينقله يرويه لا يغلب على الظن صدقه ومن لا يغلب على الظن صدقه لا يقبل خبره في الايه؟ في الدين ماشي؟ طيب انا الحاجات اللي انت عارفينها بقعدينها بسرعة عشان ايه؟ ساكن ياه ما يبحثوا بسرعة انه ندخل في النحو. هم? في حد عايز نحو ضروري برحتكم. طيب خلص المبحة الحتة دي بس اللي هي الحجية السنة ان شاء الله نخلصها نوعظ ان شاء الله. انا خليها المرة جاية. حد مستعجل عايز يمشي? ما حدش يتكسف. هم? نقول عادي? طيب اتفضل يعني. وانا بيقول لا يغلب على الظن صدقه وانا مفروض لا يغلب على الظن يعني الصحة ما يكون صدقه يعني احنا ننتهيه بالكالب وانا ننتهيه بالغلط لا يعني حتى هو لا يغلب على ظن صدقه حتى في امور الناس تأذك على ايه الضبط اه الضبط اه معنش غلط اه غلطة, غلطة منه ايه آه آه عشان هو مش مشكلته في الصدق هو مشكلته في ال بس هو ممكن تحمل كلامه على الكذب بمعنى الخطأ يعني صار في ينفع بس طبعا هو هنا بمعنى العدالة صح ال الكذب يقع على الواقع ويقع على اللي الكذب اللي يعني يحتمل ذلك واحتمال ذلك، فصحنا. طب حجية السنة, السنة هي المصدر الثاني مصدت تشريع الإسلامي والاختلاف المسلمون في حج حجيات السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم حججتهم بالاتفاق المسلمين. فأما أخبار الأحد فقد خ... المتواتر حجة باتفاق إيه المسلمين، وأما أخبار الأحد فقد خالف فيها بعض المتكلمين، فقال بعضهم انها ليست بحجة متكلمين لهم الإهل بدع يعني. وقال بعضهم اشترطوا في حجية خبر الأحادي أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ويرويه عن كل واحد منهما اثنان حتى يصل إليه يعني بعض المفتدع يعني بعض المتكلمين قالوا ليه اللي يشترط اثنين على اثنين على اثنين ما ينفعش قال لي من كده هي المذاهب لم يعتنقها الحمد لله أحد من الأئمة المتبوعين بل جميعهم اعتدوا بأخبار الأحادي إذا صحت واحتجوا به أهل السنة كلهم متفقين على إيه؟ إن هم معتدين بأخبار الأحادي فما استدلوا به على حجية أخبار الأحادي ما يلي قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يدفقوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون وجه الدلالة أن الطائفة في اللغة تطلق على الواحد وعلى العدد القليل والكثير بل ذكرها على القليل أكثر يعني. وقد أوجب الله عليهم أن ينذروا قومهم ولولا أن نذارتهم مقبولة لما كان لإيجاب النظارة عليهم فائدة ماشي تاني حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله وأمرائه وخضاته وسعايته المؤمورين بجمع الزكاة وهم أحد فلو لم يجب قبول خبرهم عنه، لما أرسلهم أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم اجمع الزكاة فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح السنة بتاعته اللي لو واحد بينقل عنه يبقى يجب اللي احنا ايه طالما هو في ذاته عدل ضابط ولما, ولما حصل المقصود بإرساله ثالث حاجة إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد والعمل به، ودلوا على إجماعهم قضايا وقائع لا يمكن تجذيبها مجتمع ومن ذلك كصص كتيرة بقى ممكن تصل تصل لإيه من ستين قصة صحيحة. ماشي. أنا أبا ورت الجدة أن أبي بكر وررها الجد السدس بعد أردها وقال ما علمت لك في كتاب الله حقا ولا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فرجعي حتى أسأل الناس. فسأل الصحابة فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس وشهد معه محمد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس أخرجه أحمد وأصحاب السنن وقال الحاكم صحيح على شرط الشيقين ولم يخرجها فمجرد الاثنين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فأيه سيدنا أبو بكر قبل وعمر رضي الله عنه ورث المرأة من دية زوجها لما, روى له, لما روى له أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشم الضبابي من ذيئه زوجها، وكان لا يرى ذلك قبل سماع الحديث. ورد له حد قالوا الحديث خلاص. يعني. ومن ذلك ما روى عن عمر رضي الله عنه من سلالي بالحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف في دخول البلد الذي وقع فيه إيه الطاعون ناسين. وغير ذلك مما لا يحصى قتل. الرواة بقى اللي فيها كده كتير إيه طبعا إيه مسجد القبل القبلتين اللي هم بيصلوا فالأولم للصلاة كذا فكله إيه تحول. كتير يعني. رابع حاجة اجماع العلماء على ان المستفتي مأمرهم بقبول قول المفتي وهو واحد. واجمعهم على ان القاضي يجب عليه القضاء بشهادة عدلين مع ان خبرهما يحتمل الايه? الكذب. وكل دول احد. طيب. اه فطبعا اللي يقول بايه اللي اللي لازم يبقى متواتر عشان نقبل الايه? الاحديث. فده مخالف للايه? للإجماع الصحابة ومخالف للإيه؟ للعقل مش هاسمها متواتر مش هاسمها متواتر ماشي إلا القليل إلا فكون اللي في الإسلام المتواتر فده من قوة الإسلام ولكن في أي حاجة في الدنيا مش هاسمها متواتر إلا القليل أفهم معنا أما القول ممكن اللي يلغبط شوية هو اللي اشترطوا لقبول خبر الأحد أن يرويه إيه؟ اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويربيع عن كل واحد منهم اثنان إلى أن يصل إلينا وبعدهم اشترط اللي ايه يعني لم يقبل قول الواحد اللي هو الغريب يعني اللي هو فرضي فقالوا إيه بقى قالوا قياس الرواية على الشهادة قالوا الشهادة لازم اثنين فبالتالي الرواية لازم ايه اثنين بس الفرق بين الشهادة والرواية إيه اللي هو عدل ضابط هو يعرف أن من كذب علي متعمدا فايه فلتضوى مخاضر من النار فمسألة الرواية مسألة دين يعني مش ماشي ما, رو... ما عن عمر رضي الله عنه أنه طالب أبوث الأشعري بمن يشهد معه حينما روى له حديث الاستئذان ولم يقبله حتى شهد له أبو سعيد الخضري متفق معه وأبو بكر لم يقبل خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة كما تقدم طيب طب الاول هو هيرد عليهم بس الأول بيرد على وامنا لدينا انكار الاعتجاج بما ليس بمتواتر عموما فاهم نحتاج بهم الى قوله تعالى ولا تغف ما ليس لك بعلم قال وخبر الأحد لا يفيد العلم فيجوز في اتباعه مروي عن بعض الصحابه من ردهم لبعض الاخبار فقد رد عائشه لخبر عمر وابنه في تعذيب الميت ببكاء اهله عليه رد ابن عباس خبر ابي هريره في الميت من حمله فليتوضا وقال لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسه طيب والجواب عن أدلة المشترطين للقبول رواية اثنين كما يلي طب هنرد بقى على اللي بيقولوا لازم يبقى اثنين قياسهم الرواية على الشهادة لا يصح ليه؟ لأنه قياس مع الفارق فالرواية خبر عام في الدين والشهادة إلزام لشخص بعينه فيتهم الشاهد الواحد بقصد الإضرار بالشخص المعين ولا يتهم الراوي ولا فيتهم الشاهد الواحد بقصد الإدرار بالشخص المعين ولا يتهم الراوي المسلم العدل بالإدرار بالأمة عموما وشهادة العبد مرضودة عند الجمهور وروايته مقبولة بالاتفاق وشهادة المرأة مردودة في بعض الوقائع وروايتها مقبولة بالتفاق. طيب أول حاجة في المسألة اللي احنا هنقول أولاً دلت السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم والسلام أرسل الصحابة واحد وأمر الناس اللي هم إيه؟ يقبلوا كلامه وسيدنا مصعى بنعمل راح لوحده وبقى اللي ما يستجبش ليه بيبقى إيه؟ كذا وحصل بقى حاجات كتيرة بيرسل واحد ويروح وهو ده لابد للتنين يقبلوا كلامه ماشي؟ وهكذا وورد عن الصحابة كذلك حاجات كتيرة من كده زي ما قال أكتر من ستين فدي أول حاجة، الحاجة التانية اللي ما يكون هو عندنا بالإثبات عدل ضابط فايه من الصعب جدا اللي هو ايه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ده زي الزنب شرب الخمر بالضبط هو فهم كده كويس ماشي؟ ولكن ممكن يكون يحدث في معنا الصالحين في ظروف معينة اللي فيه أشخاص مضيئنهم أو ظلمنهم أو حصل مشاكل ما بينهم فهو عنده تصور اللي هو ظلم أه بس مش متأكد فيشهد كده وهو إيه مش متأكد فالواقع بيدل على كده والواقع برضه بيدل اللي مش طبيعي اللي العدل الضابط يجذب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاهمين معنا؟ طيب الحاجة الثانية هم بيقولوا شهادة العبد مردودة عند الجمهور ورواياتهم مقبولة بإيه باتفاق فكت فطالما يعني إيه يعني عايزين يفرقوا يعني اللي في الدين في فرق بين الرواية والإيه والشهادة شهادة المرأة مردودة في بعض الوقائع ورواياتها مقبولة برضو إيه بإجماع العلماء الحاجة التانية اللي, اللي إحنا برضو مع كده جمهور العلماء هم يقبلوا حديثه ولكن جمهور العلماء أولا إيه يعني إيه في المصطلح مهتمين بالإيه لزيادة الاسانيد يعني إحنا عندنا هل مثلا غريب حديث غريب هل يكتفوا بالغريب ولا بيجمعوا كل الروايات بحيث الغريب ده يلاقوا فيها عزيز بعد كده عزيز مشهور بعد كده مشهور يبقى خمسة وستة ليه؟ عشان بتعطينا ايه احتمالية اكبر لإيه للنبي صلى الله عليه وسلم قاله والاحتمالية الاكبر النبي صلى الله عليه وسلم قاله دي هتفدنا ايه؟ عند التعارض مفهوم معنا؟ طيب انا دلوقتي ما عندي واحد جراوي روالي اتنين او واحد جراوي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة دي موافقة للقرآن يبقى اقبلها يقينا صح؟ طيب مبينة للقرآن برضو اقبلها ما عنديش اشكالية طيب هنيجي بقى ايه دخلت بقى في مسألة ايه اللي هي خاص يعمم العام يخصص العام ماشي؟ فالخاص يخصص العام ده لو هو عاد لضابط وفعلا والخاص ده بما بما ايه يعني يعني يخصص العام يعني معهود في الشريعة اللي هو مثله يخصص العام فده ماشي طب لو لقينا بقى هيخصص العام بس بتكلف شديد او لقينا اللي هو متعارض مع ايات تانية في القرآن اه ده اللي فيه خلاف بين بقى ايه ده يقبل ولا ما يقبلش فاهم اللي هو ايه فدي هنا عشان التعارض عشان هنا مش طبيعة الشريعة فهنا مش كلام بدعي اه ولكن بمجرد اللي هو واحد بس رواه كده على النبي صلى الله عليه وسلم واحنا عارفين ان هو عاد ضابط يبقى يرد لا ما ينفعش يبقى ده كلام مبتدعه ماشي فاهمين ولا لا اتفضل مش فاهم يعني ايه يعني دلوقتي نفترض ان روايه الغريب ده اللي هو الحديث الغريب اللي هو واحد بس رواه فأحنا الآن قسمنا السن قسمنا الخبر فلهو مؤكد للقرآن خلاص ما ينفعش ترد ترده إيه؟ انت كده تبقى بترده يعني احتمالية كبيرة عشان هو هو ده القرآن بيقول زيه موافق للقرآن هو مؤكد للقرآن أو مبين للقرآن أو خص يخصص, يخصص العام هو من طبيعة القرآن اللي هو ده بيتخصص يعني يدي الطبيعة طب افرد بقى جي عند عالم العالماء لقى اللي ده خاص بيخاص العالم بس التكلف شديد عشان نخصص هنتكلف هنجمع بتكلف يعني هنجمع بايه بتكلف شديد او في تعارض مطلق فده اللي ميبقاش بايه بيدعاء مفهوم معنى ولكن راجح في المسألة اللي ما ينفعش خالص إلا في ايه عند التعارض إلا عند الايه التعارض التعارض اللي أنا مش عارف أجمع خلاص مفهوم معنى وأما استدلالهم بما روي عن بعض الصحابة من طلب من يشهد للراوي الواحد فيجاب عنه بأنهم طلبوا ذلك لزيادة التثبت والإشعار الناس بعظم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتجرأ عليها كل أحد والمعنين دولة طبعا مطلوبين يعني علماء المصطلح على طول كانوا بيطلوبوا لإيه التثبت فكان يجي لهم واحد بحديث يروح يلف على الدنيا كلها عشان يجيب واحد تاني ويجيب واحد تالت ويجيب واحد رابع ويجيب واحد خمس ليه عشان كل ما انت بتتأكد كل ما درجة يقينك واحتمالية اللي صلى قاله عنك ولكن مش معنى كده اللي بمجرد واحد ما تقبلوش مفهوم معنى؟ فما سيدنا ابو بقري يقول له طب معاك واحد تاني يقول لنا فدا من باب اللي ده افضل ماشي فدا حاجة ايه مش مشكلة خالص ده كويس او حتى لا تجرق عليها كل احد وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى اما اني لم اتهمك لو ايه لما إيه خبط ثلاث مرات ومشي فسيدنا عمر عرف قال له انت مشيت ليه فقال له صلى الله عليه وسلم قال وقال الحديث الاستئذان فقال في سمع غيرك فأجاب له واحد فقال أما إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله عليه وسلم فهو ما اتهموش هو صدقه ولكن هو إيه آه فأبو بكر رضي الله عنه قد يكون طلب من يشهد المغيرة لأن الله لم يذكر للجد شيئا حين ذكر أصحاب الفروض فلا بد من زيادة التثبت لتولي فيها أي وهنا بقى يا أبو بكر ليه بيتثبت عشان هي بقت سنة مستقلة القرآن ما جابش خالص سيرة في الموضوع مع إن القرآن طبيعته التفصيل في الإيه في المواريث فهنا التثبت يستحب صح ليه عشان طبيعة القرآن في مثل هذا الموضع اللي هو فصل فإيه فلما تأكد الرسول خلاص يبقى كده مظبوط ماشي؟ ومما يدل على أنهم لم يردوا خبر الواحد أنهم قبل وأخبار الأحد من غير أن تكون من وقت إثنين فقبل. لا ترى نسبة في مثلاً حبيبي نعم لا بالنيات ده موافق لنصوص كثيرة في القرآن والسنة، ودي معظم الأدلة إيه؟ معظم الشرع. طبيعة الشرع اللي هما بيجيب حكم معين بيدل عليه بخمسين طريق أنا يكاد يكون في معظم الأساسيات اللي في الدين في أكتر من متين طريق في الدلالة على كل حاجة في القرآن كتير وفي السنة كتير وفي كل ده الحاجات اللي بتبقى خبر أحد دي بتبقى حاجات اللي هي إيه؟ اللي هي مسألة فرعية بتحصل في يعني كل فتره في الزمن أما الحاجات اللي بتحصل كتير في في الواقع طبيعة القرنة والسنة اللي هي يعني ايه بتذكرها كتير قوي فماظي فإنما العمله بالنياد ده, ده في أكتر من خمسين آية وحديث بيدل عنيه فمش يعني. فضلا عن إن إنما العمله بالنياد ده ايه ده سيدنا عمر وما أدرك بسيدنا عمر والتابعي اللي رأينا سيدنا عمر من أكبر التابعين وبعد كده ايه متواتر فقصدي ف الاثنين دول اللي راوي سيدنا عمر سيدنا عمر حديثه مش بي... مش بيتعامل معاه معاملة حديث الواحد فاهم قصدي ده سيدنا عمر ف... فهو بيتورع في ايه في في ال... في الحاجه هي مش هيتورع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب مهم يدل على أنهم لما يردوا خبر الواحد أنهم قبلوا أخبار الأحد من غير أن تكون من رؤية اثنين في أكثر. فقبل أبو بكر خبر إن معاشر الأنبياء لا نورث إيه ما مش عارف إيه صدقة ما ما تركناه صدقة ما تركناه صدقه وقبل عمر حديث عبد الرحمن بن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب ماشي رأوه مالك الشفاء البيهيقي وهو معلول ولكن قال البيهيقي اجمع أكثر مسلمين عليه وأكد وقبل خبر توريث امرأة أشياء من الضبابة من دية زوجها وخبره في في الحكم إذا نزل الطعون بأرض وخبر دية الجنين كلها حاجات إيه؟ اللي بتحصل في الواقع إيه؟ قليلاً فديلي بتبقى واحدة أوه دليلها حاجة واحدة ونحمد ذلك ثم إن خبر اثنين قبل خبر الواحد يرتقي إلى درجة التواتر باتفاق المقسمين الخبر. طيب أما الذين منعوا الاستدلال بخبر الأحاد مطلقًا دول بقى إيه يعني دول أهل بدع بقوة يعني فيجب عن أدلتهم كما يلي الآية دلت على النهي عن اقتفاء هقولوا ليه ولا تقف ما ليس لك به إيه علم فالعلم هنا بش بمعنى الايه بش بمعنى اليقين العلم في اللغة بيطلق بمعنى العلم اليقين وبيطلق بمعنى الإيه الظن الآية دلت على أنها نكتفأ ما لنعلم وجوب اتباعه وخبر الأحد قد أجمع الصحابة والتابعون على وجوب اتباعه فالعلم بوجوب العمل به حاصل أو يقال ان العلم المذكور في الآية ليس مرض بالعلم اليقيني الذي يحتمل النقيض بل هو ما يغلب على الظن وهذا المعنى الذي يقصد بالعلم في القرآن كما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات يعني إن ظننتم أنهن مؤمنات فتترجعوهن إلى الكفار فإن العلم في هذه الآية لا يمكن أن يحمل, يحمل على ما لا يحتمل النقيض ماشي وأما ما ذكروه عن بعض الصحابة من رد لأخبار في الثابت منه لم يكن الرد فيه لكونه خبر أحد ودي صح ما تستقرأ تلاقي تجمع بقى من كل الأقوال تلاقي الصحابة قابلوا خبر الأحاد في أكثر من سبعين موضع وفي مواضع معينة المواضع ديت لما تشوفها حاجة من اثنين يا إما في تعارض في الحالة دي هو إيه هيقدم الأقوى يا إما إيه يا يأما بيتثبت مش بيرد وهو نفسه نص على كده زي سيدنا عمر قال أما إني لا إيه لا أكذبك أو لا لا أتهمك بس هو عايز يبقى في إيه عشان يبقى مسألة أقوى أما ما ذكروه عن بعض الصحابة الطبيعي اللي انت عندك بنسبة 70% اللي طب ليه وانت تقدر تخليها 90% ما تخليها 90% هذا مما يستحب بل قد يجب حتى يدفع الاحتمال الآخر لغيرك حتى حتى لو انتو بتعملوا اما ما ذكروا عن بعض يعني تلاقي في المصطلح مثلا في فترة من الفترات كثير من علماء المصطلح يعني انشغلوا بايه بتكثير الايه الاسانيد يعني جيب السند ده وجيب الاسناد ده وجيب الاسناد ده كان ممكن يكتفي بسند واحد صحيح وخلاص وفي ناس انكروا عليهم قالوا طب سند واحد لا خلاص كفاية انت يا مش بتشغلوا نفسك في الايه في الفاضي وهو عارف ان السند في سند صحيح لكن مشغول باللي هو يجيب سند ثاني صحيح ويجيب سند ثالث صحيح ويجيب سند رابع صحيح ويجيب سند خامس صحيح ما كان يكفيك واحد وخلاص قالوا لا لا ليه من باب إيه ليه بيعملوا كده؟ من تقوية الإيه؟ بيبقى بدلا ما كان اللي كذا يبقى اللي احتمال تسعين في المئة احتمال تسعين في المئة وهكذا وأما ما ذكروه عن بعض الصحابة من رد اللي ماشي الأخبار الأحد فالثبتوا منه لم يكن الرد فيه لكونيه خبر أحد بل لكونيه معارضا لأدلة قطعية أقوى منه فعائشة ردت خبر تعذيب الميت بآية ألا تزر وازرة إيه وازرة أخرى ولهذا فإن الذين قبلوه تأولوه على معنى لا يخالف هذه الآية يعني القبلوا الحديث فصروا على معنى لا يخالف هذه الآية وكذلك ماروه عن معباس عباس رضي عنه من رده لخبر أبي هريرة له فيه عذر آخر غير كونه خبر أحد ولذا لم يحتج في رده بكونه خبر أحد والذين قبلوا خبر أبي هريرة في الأمر بالوضوء من حمل الجنازة منهم من حمله على الاستحباب ومنهم من حمله على الوضوء قبل حمله حتى يكونوا على طهارة عند الصلاة عليه وهذا معنى لطيف والحديث ويحتمله ماشي يبقى إيه هو سيدنا عبد الله بن عباس لو من حمله إيه فليتوض أولاً هو ابن عباس ما ردش الخبر فهو قال لا يلزمنا الوضوء فمش معنى كده اللي هو ايه رد الخبره سيدنا ابو هريره بيلزمه بالوضوء قال لا يا لا يلزمنا الوضوء ماشي لا يلزمنا الوضوء ليه قال اللي ايه لمعنى اللي, اللي ايه اللي هو عارف الوضوء ده بيكون من نجاسه من قصدي من ايه من حاجات معينة في الشريعة الحاجات دي مش موجودة. ولكن مش معناه اللي هو لا يستحبل الوضوء او الافضل انت توضل الافضل عشان حاجة تانية وهو فعلا اللي قبلوا الخبر ودولها جمهير على الماء بس الاول نتأكد من صحته حملوه يا على الاستحباب او منهم من حملوه على وضوء قبل حمله حتى يكون على طهارة عند الصلاة ايه عليه مفهوم معنا طيب يبقى اهل السنة كلهم متفقين على اشياء اول شيء اللي هم إيه يقبلوا خبر الإيه خبر الواحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله والنبي صلى الله عليه بس بشرط الواحد يكون عدل ضابط تام وهم بيقبلوا خبر الواحد عارفين الإيه الضوابط اللي في خبر موافق للقرآن وفي خبر يعني إيه مراتب يعني وفي خبر مبين للقرآن وفي خبر مستقل وفي خبر مخصص وفي خبر قد يعارض ففي الخبر المعارض اه هنا بيبقوا درجة هذا الحديث ده مرتبته كام كذا ولا كذا ولا كذا فاه في الخبر المعارض لا بيقدموا الايه الحاجه الاقوى طب في الخبر المستقل او في الخبر الايه اللي هو او يعني في الخبر الايه الخاص اللي بيخاص اللي هو اللي هو في جمع بس بتكلف اه بعضهم بيشترط قوة في الايه في السند شويه يبقى أهل سنة يعني يقول لك لا أتأكد قوي اللي هو صحيح ما أخدوش كده ماشي فيبقى عندي احتمال أكبر شوية لأنه صلى الله قال ماشي وبعدين في الخبر اللي هو بقى المستقل لا بيبقى إيه الاشتراك وهكذا يعني القصدي هم بيبقوا زبطينها مفهوم معنى وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا وحمدك أشهر صلى الله عليه ما عليك ولا